الحمد لله الحمد لله الذي اودع شهر رمضان مزيد فضل واجر احمده سبحانه واشكره ان خصنا بهذه العشر واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له له الخلق والامر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شد مئزره طلبا لليله القدر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه كلما أضاء قمر واشرق فجر اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون موسم المواسم وكنز الفضائل وموئل الغنائم هذه العشر المباركه التي نزلت بنا نفحات تلامس النفوس الزكيه وذنوب تتحات من الأجساد الخاضعه الذليلة دعوات تصعد ورحمات تنزل وجنان تتهيأ للصالحين في هذه العشر سباق إلى رضوان الله وتسابق في ميادين الطاعة والعقلاء يعلمون أن الأعمار قصيرة. والآجال غير معلومه والدخول في مضمار السباق وميدان التنافس يجعل المسلم يتطلع الى اللحاق بمن يفوقه ورعا وعباده ودعوه قال الله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون وقال فاستبقوا الخيرات ومن سبق في الدنيا الى الخيرات فهو السابق في الاخره الى الجنات ومن قصر في اول رمضان واحسن في اخره خير ممن احسن في اوله وقصر في اخره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الاعمال بخواتيمها والعشر الاواخر في رمضان والعشر من رمضان افضل من العشرين مجتمعه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الاواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها ويعتكف فيها ويتحرى ليله القدر قالت عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله ثلاث جمل قصيره تبين الهدي النبوي في هذه العشر اجمل بيان فمع مهام نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ومسؤولياته لامته وواجبات دينه وحقوق اسرته له شان اخر في هذه العشر فهو في قيام وقعود وصلاه وسجود وذكر وتسبيح يفعل هذا وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان صلى الله عليه وسلم يوقظ اهله وهذه لفته تربويه تقتضي اهتمام الاباء بشحن همم اولادهم وشحن عزائم اسرهم فكما نحرص على دنياهم فالحرص على اخراهم اوجب واولى تحفيز الاهل للعباده وايقاظهم يتطلب صبرا على التربية، وبذل جهد في التوعيه وتحمل المسؤوليه كلكم راع ومسؤول عن رعيته وان من الحرمان والغفله أن ينصرف البعض عن اعظم مواسم الخير والعباده بالأسواق، واللهو والنوم وهذا من تلاعب الشيطان واغواءه قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وشد مئزره كنايه عن الاستعداد للعباده والتشمير في الطاعه والاجتهاد فيها زياده على المعتاد فالوقت في العشر ثمين والساعات نفيسه واللحظات غاليه فرب نفحه تنزل بك فتسعد بها سعاده ابديه ورب دعوه تستجاب تغمسك في نعيم الجنه وانهارها وأحيا ليله أيقوم يقوم اغلبه قالت عائشه رضي الله عنها لا اعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليله ولا صلى ليله الى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان في العشر الاواخر تحل المناجات الخفيه لله بعيدا عن الأنظار والاسماع في المناجا يخرس القلب لله متخليا عن كل ما سواه متحليا بذل العبودية لله مع الالحاح في طلب العفو والمغفره من العفو الغفور وبالطمع والرجاء في طلب الرحمة من الرحمن الرحيم في المناجاه يكون الحمد والثناء والشكر والدعاء والتقديس والاجلال لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي ولا يخفى عباد الله ان اساس قبول الاعمال صلاح النيات وان العمل على تصحيح النية وتنقيتها من الشوائب خاصه في هذه العشر امر عظيم وله اثر كبير يرتقي بالعمل مراتب عليا قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي فانها تتقلب علي وتتغير وتتحول النيه تقتضي ان يكون فعل العبد وعمله وصدقته وصلاته وقراءته خالصه لوجه الله من غير طلب مغنم او جاه او سمعه او غير ذلك من الاحوال الدنيويه ولا يقبل الله من العمل الا ما كان خالصا له وحده لا شريك له قال الله تعالى الا لله الدين الخالص وتعلم النيه من العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ورسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له إله الاولين والاخرين واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولي المتقين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بعد ايام قلائل تحتفل الامه بنعمه اتمام شهر رمضان وتفرح بالعيد الذي يشرع فيه التكبير من غروب شمس ليله العيد الى صلاه العيد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد وعن ابن عباس رضي الله عنهما الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله, أكبر ولله الحمد الله أكبر وأجل الله أكبر على ما هدانا وكان سلمان رضي الله عنه يعلم التكبير ويقول كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر كبيرة يسن جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلانا بتعظيم الله وإظهار لعبادته وشكره شرع الله لنا عباد الله زكاه الفطر وهي طهره للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين وتكون صاعا من شعير أو تمر أو زبيب أو ارز أو نحوه من الطعام عن الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد من المسلمين والافضل اخراجها قبل صلاه العيد ويجوز إخراجها قبل صلاة العيد بيوم أو يومين يستحب الاغتسال والتطيب للرجال قبل الخروج للصلاه صح عن سعيد بن جبير رضي الله عنه انه قال سنه العيد ثلاث المشي والاغتسال والاكل قبل الخروج وكذا التجمل باحسن الملابس وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جبه يلبسها في العيدين ويوم الجمعه اما النساء فيبتعدن عن الزينه إذا خرجنا لانهن منهيات عن اظهار الزينة للرجال الأجانب، وكذا يحرم على من ارادت الخروج ان تمس الطيب او تتعرض للرجال بالفتنه واكل تمرات وتر قبل الذهاب الى المصلى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى ياكل تمرات كما تستحب التهنيات بالعيد لثبوت ذلك عن الصحابه رضي الله عنهم كقولك تقبل الله منا ومنكم وما اشبه ذلك من عبارات التهنيات المباحه قال الله تعالى ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم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 وارض اللهم عن خلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الال والصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين ودمر اللهم اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء اللهم احفظ وانصر المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم اعداءك اعداء الدين وانصر المسلمين عليهم يا رب العالمين اللهم اكف المسلمين مؤيدا ونصيرا وظهيرا اللهم إنهم جياع فاطعمهم وحفاة فاحملهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانتصر, ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم ومظلومون فانتصر لهم يا قوي يا متين يا عزيز يا جبار اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر يا رب العالمين اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه واوله واخره وظاهره وباطنه ونسالك الدرجات العلا من الجنه يا رب العالمين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 تنا وسدد السنّة تنا قلوبنا اللهم افسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزق اللهم اجعلنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم اجعلنا من قام رمضان ايمانا واحتسابا اللهم وفقنا لبلوغ ليله القدر يا رب العالمين اللهم وفقنا لبلوغ ليله القدر يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحم موتانا وش مرضانا وفك اسرانا وتول أمرنا واختم بالصالحات اعمالنا يا, يا رب العالمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى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 اللهم وفق جميع ولاه امور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والاحسان ويؤتي القرب وان عن الشر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون